الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ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 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ بَلْ سَوَّفُوا يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كُنْتُمْ بِهِتَكِّينَ سُود ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم بقرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا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 اَهْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 وقالوا له لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون